موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى يأجوج أَجْوُجٌ وَمَأْجُوجٌ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ وَتَتَرَبَّلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا يَشَأْ خِصَّةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوِيلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ يَاوِيلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ من هَذَا بلكون ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أن ثم لها واردون لو كان هؤلاء أهلها ما وردون وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك اولىك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتغت انفسهم لا يسمعون حسيسها وهم في مشتقت آفوسهم وهم في مشتقت آفوسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّهم الملائكان وتتلقّهم الملائ هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا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 في هذا لبلاغا لقول فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لَئِن تَوَلَّوْا فإن قل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتناه وَإِنْ أَدْرِ لَّعَنْهُمْ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ